السلام والسلام على الله وقاسم الله العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فما زلنا مع صفه الصلاه وحاول اخي المسلم معي ان تتعلم الصلاه التي يرضى بها ربنا عنا ونغفر منها وقد غفر ذنوبنا نتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر ونكمل كشوعها وخضوعها وتذللنا لله فيها في الباطل، لأن هذه هي الصلاة الحقيقية، عبودية لله في الظاهر وفي الباطل، عبودية في الجوارح وعبودية من الداخل في القلب. عرفنا فيما مضى. اتداء من تكبيرة الحرام ودعاء صح الصلاة قراءة الفاتحة القراءة بعد الصلاة بعض التوصيات بعض المخالفات التي قد يقع فيها الإنسان أثناء القيام بعد ذلك؟ يرفع المسلم يديه حذوة من كبيه بعد ما خلق القراءة اللي بعد الصلاة ويقض نفسه بها يرفع إيه؟ رفع المعروف المعداد كفه, كفه أمام كتفيه اصابعه امام فروع اذني يتجه بكفيه الى ها الى القبله ها يرفع اليها هكذا قائلا الله اكبر عشان يعمل ايه يركع يبقى يرفع ايده كده وينزلها وبعدين يقول ايه الله اكبر وهو بينحني لان يقول الله اكبر هو إيه ولا يقول الله اكبر بعد ما يستقر وانما يقول الله اكبر امتى ها فاهمين يعني هو بالحني؟ يعني من اول ما يبتدي يتني ظهره لحد ما يستقر اللحظه دي مكان ذكر الله اكبر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يركع مش بعد ان يركع لا حين يركع يعني اثناء ما ينحني للركوع يقول ايه الله اكبر لاحظ امر قبل ما ننتقل للركوع الامام مثلا بيقرا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين كان الامام هو بيخلص النفس الاخير كده بتلاقي الماموم بيسيب ايديه وبعدين يقول امنت بالله العلي العظيم ها بنسمع الكلام ده بيحصل احيانا بيحصل من بعض الناس قبل ما يجي يركع كده يقول امنت بالله العلي العظيم طبعا هذا ايضا لم يرى العين النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني وصلي مش سمعنا بيعملوا نعملوا سمعنا بيعملوا نعملوا خلاص ما قاش عنه حاجة في هذا الباب يبقى لو كان خيرا لسبقونا إليه احفظوا كلمة كويسة نحن نتكرروا معنا كتير خلاص ما ابتدارك كيف اركع اللي باقي معه نتوح أنا واقف أهو على ايديا كده قلت كده الله اكبر ها ركبتي دي ارسى على كف ايدي او كف ايدي يرسى على الركبه كده صوابعي دي بتبقى مفروده كده ذراعي ده مفرود كده ظهري مفرود ها راسي لا واع خالص كده ولا هي مرفوعه كده وانما فين في النص لم يشخص راسه ولم يصبع يعني يصوبه قدامه كده ولا يوقع راسه خالص كده وانما فين الوصف. وعينه بتبص الفين? لمكان السجود. ها. عرفنا صفة الركوع? البعض الناس يركع كده. غلط. بعض الناس يركع كده. غلط. بعض الناس وراك يروح رافع وظهروا كده زي الجمل كده برضو غلط. ظهرك مستقيم. جراعك مفروض. رجليك مفروضة. راسك في محاذات ظهرك. لا وقعة ولا مرفوع على الحق. ها. عرفنا صفة الركوع يا خلت? واضح صفة الركوع? الركوع لو تذكرون. الركن من أركان الراكعة يعني لو واحد نسي كده وهو يقرى الفتحة وراح نسي ونزل على الأرض ساجد على طول يعتبر كده ترك الركوع وكمان ترك وراه سمع الله من حمد يعني سبر اثنين في الصليل الراكعة كده باطن لما بيرفع بيقول سبحان ربي العظيم أول مرة من التسليحات واجبة والباقي سنة يعني أنت لو لم تسبح الله عز وجل إلا تسبيحة واحدة فقد أتيت بالإيه؟ بالواجب عليك لكن ما الذي يجعلك تعجل على ربك؟ تقول الله أكبر؟ لحظة قولاً كلمه الله أكبر دي كان رضاً صلى مع كل ربع تقريبا في الصلاه لماذا؟ لأنه انت قلت الله أكبر فقول الصلاه والقيت الدنيا خلف ضحي ها؟ وبعدين جات هجمت عليك الدنيا وهجم عليك الشيطان وجات الوسواس الله أكبر ابتكر انتبه فوق ها يا رب ركعنا وقلنا سبحان ربنا العظيم وسني الله لمن حمل وحن هيبقى ذي علينا تاني الله أكبر ف... صح انتبه خلاص سجدنا ودعينا ربنا وهنقعد الله أكبر الله أكبر يعني ايه يعني تنبيه كل شوية كل شوية انتبه صح صح الله أكبر بنقول لك ما تستعجلش ليه لان الله عز وجل يقول واقم الصلاه هذكري يعني أقم الصلاة عشان إيه؟ عشان, فيها عشان الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم كمان سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر, أغفر شوف يا في الصلاه نطولش الحمد لله أنا في الصلاة ولا ها بنا نقول دعاء الاستفتاح وبعدين نسكت ونقول الفاتحه وبعدين, وبعدين, وبعدين بعد كده نقرا قراءه بعد الفاتحه بياخد قد ده كله ياخد قد لا لا القيامه القيام الوقفه دي اللي احنا قلنا فيها بعد تكبيره في الاحرام قرانا الاذكار بتاع افتتاح الصلاه وبعدين الفاتحه وقلنا امين وبعدين سكتنا شويه للمعموم يقرا وبعدين بعد كده قرانا ثاني بعد الصلاه بعد اللي بعد الفاتحة، ها قدرة دقيتين، الدي. دقيتين. كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قيامه. نحو إيه؟ من قيام. يعني لو يفديه يركع دقي، ويفديتين يركع دقيتين، ويفتلت دقاي يركع تلت دقاي. طبعاً لو ظن لو واحد عملها، حيضربه الله. لكن كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قيامه، وكان سجوده نحو من ركوع يعني أركام قريبة من, من بعضها مش قراءة الفتحة بما وراءها تأخذ اطول حاجه وبعد كده ركع يدومك إليه تلمس ركب وبعدين يقوم تني زي ما يكون نط كهرباء وبعدين يزجد ما يلحق شموط الأرض زي ما يكون كوره كده بتخبط في الأرض لا الأحد الصحابه مرها مقت صلاته مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع فسجوده فجلوسه فسجوده قريباً من السواء قريب اليك من يستغفر اليك سبحان ربي العظيم واكثر من التسبيح لازم تقدر قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قل سبوح قدوس رب الملائكه والروح فكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت تؤذى من سنه حاول ان تستشعره بقلبك وتستحضر عظمه الله عز وجل بكل مشاعرك وأحاسيسك وجوارك احتفِ بهذا القدر. الصلاة ما شاء الله. ما هذا العد؟ يعني لما نقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا إيه؟ هذا دعاء. لكن الدعاء المطلق ورد في السورث كما سنبينه بعد ذلك. لكن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ده ده دعاء. هيشرع منهم جاءت به السنة. أما الدعاء المطلق فهو في السورث.